وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه الله شَديدُ الععقاب حُرْدمَ التعللَكُم الْ المَيتَةُ وَدَّم وَلَحْمُ الْ الخِزير وَماءُهَِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه وَْمُن خَلِقَة وَمَوقُذَةُ وَمُتَرَدَّةُ وَ طِيحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُع إِللاا ماذاَكَيتُمْ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 قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ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 تََمُ صعزًا طَييبًا تَنْسَح بوجوهِكم وَأَذكُم مِنْ ما يريد الله لجَعل عَلَكُم مِن حَرج وَلَ يريد لطَهِرَكُم وَك يريد لطَهِرَكُم وَلوتَِّ نعمَّتَهُ عَلَكُم لاعلكُم تَشقون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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري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 وَجَلَكُم مُلوكَو وَآتَكُم ماَا لَ يؤْتِ أحددًا مِن العالممين يا قَوْمِدُخُلُ الْ الأرضَ الْ المُقدَد سَتََّنتٍ كَتَبَ الله لَم وَلاَا تَتَدّ وَلَا تَرتَدد على أَدبكُم فَتَن قَلِبُ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 لئن بسطت اليدي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تتبوا ابي اثمي واثمك فتكون من اصحابنا وذلك جزاء الظالمين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 مِن اجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ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 وَمَلَمْ يَحكُم بِمَا أَنزَل اللهَّهُ فَأُولائِكَهُم الْكَافِون وَكَتَ بِنَا عَلَيهِم فِيهَا أن نَّفْسَ بِ النَّفْسِ وَالعَنَ بالِالعَينِ والالْآثَ بِالْآاف وَالْآثَ بِالآثِ وَْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والالسِنَّ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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وَلَا يخافون لوم تلائم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ي أيهَ الذيينَ آمَنُوا لا تَتَّقِذ الذيينَ التَّخَذُدينينكُمْ هزَُ وَلَبًا مَِ الذيينَ أوت الكتاباب مِنَ الذي نَأَوتُ الكِتابَ مَِا قبلِكُم وَْكَُّى رألَ وَاتَّقُ اللهه إِكُم تُم مُؤمِنين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 إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَ الظَّالِمِينَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ مَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ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 وقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وكفرا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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لِسَانِ داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ملكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيذُوقَ وبال أمره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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَأَكْذَرُهُم لا يَعقِلُون وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَنزَل اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُونِ قَوا قالَاوا حَسونَ مَا وَجدَدنَ عَلَيْهِ أَبَأَنَا أَولَو كَان آأَبَاءُم لا يَعمونَ شَيْئَو وَلتَدون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 وَإِذْ أَوْ حَتُ إلىى الحَوَارِّينَ أَنْ آممِنُ بِي وَبَِرسُون قالَا آممَ وَالشَّدْبِأَ نَا مُسلْمُون إِذْ قالَالَ الحَواارّونَ ي عسَ بْنَ مَرّمَه يَسْتَطيعُ رَبُّكَأَ يُونَزّلَ عَلَنَا مَا إِدَةَم مِنَ السَّم قَالَتِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَّقۡتَنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقۡتَنَا وَنَكُونَ عَلَيۡهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ